أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثمانون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له امر بعبادته وأوجب للمطيع جنته وأنذر العاصي بناره ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأفضل انبيائه وسيد رسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين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 أيها المسلمون إن نعم الله على عباده عظيمة وكبيرة وجليلة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده في الدنيا هدايته إلى الإسلام وتوفيقه إلى الهدايه والتمسك بحبل الله وصراطه. هدايته إلى دين الإسلام ومله إبراهيم الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه لنا ملة أبيكم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من ابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتتبين أيها العبد المسلم قيمه هذه النعمة وخطورتها وعظمتها حينما ترى أفواج الهالكين الذين عموا عن هذه النعمة وصموا وصم وصم وصم وصم عنها فتراهم يسيرون أفواج أفواج إلى الهلكة ونار جهنم والعياذ بالله أموات غير أحياء عمي في صور المبصرين صم على هيئة السامعين كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم, ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا نعوذ بالله من جهنم وقال سبحانه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وانت ايها المسلم بهدايتك الى دين الاسلام قد وفقت للطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى الذي سد كل الطرق الذي سد كل الطرق كل الطرق اليه الا طريق دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وأنت بهذا أيها المسلم بهدايتك إلى دين الإسلام تكون قد سرت في طريق الرسل وفي وفي وفي موكب أنبياء الله سبحانه وتعالى فإنهم جميعاً كان دينهم الإسلام الذي هو الدين عند الله سبحانه وتعالى كما حكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً ولكن كان حنيفاً مسلمة وما كان من المشركين وقال سبحانه وتعالى عنه أنه وصى ذريته من بعده ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن, إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأخذ العقب بهذه الوصية واستمسكوا بها وقد جعلها كلمة باقية في عقبه فقال سبحانه وتعالى عنهم أم كنتم شهداء؟ إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق وإسماعيل إلها واحدة ونحن له مسلمون إلها واحدة ونحن له مسلمون فقال سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال سبحانه وتعالى عن سليمان على لسان بلقيس واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال عن عيسى وحواريه قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ذلكم هو دين الإسلام العظيم دين الانبياء ودين الرسل من لدن آدم إلى آخر النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام فاحمد الله أيها المسلم الذي جعلك من امه الإسلام واسال الله عز وجل أن يثبتك على هذه النعمة وقل كما قال, وقل كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم توفنا مسلمين يا رب العالمين وإذا كانت هذه النعمة بهذه المنزلة والمكانة والخطورة فماذا يعني انتماؤك للإسلام أيها المسلم ماذا يعني للإسلام هل الإسلام كلمة رخيصة تتداولها الألسنة ويتاجر بها في المحافل وهل الإسلام شكل ومظهر عار عن المخبر والحقيقة أم ماذا يعني الإسلام إن معنى الإسلام أيها المسلم معنى الإسلام معنى الإسلام الصحيح أيها المسلم أن تدعن بقلبك لله سبحانه وتعالى أن تستسلم قلبا وقالبا لرب السماوات والأرض أن تدعن بوجهك لله سبحانه وتعالى فتقبل فتقبل اخباره وتصدقها وتطبق اوامره وتمتثلها وترضى قضاءه وقدره تذعن لله عز وجل وتسلم وجهك له الذي اسلم له من في السماوات والارض افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون ولكل امه جعلنا من سكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور معنى الإسلام ويعني انتماؤك للإسلام أن تكون مسلما لله عز وجل منتثلا لكل أمر أمرك الله سبحانه قابلا كلما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتخير في دين الله ما راق لهواك أخذته وما لا فردته إن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ما كان لهم الخيارة من أمرهم أن تكون مسلما لله عز وجل أن تكون مسلما لله أن تسلم بلسانك ويسلم قلبك وتسلم عينك ويسلم سمعك ويسلم بطنك وجوارحك كلها لله عز وجل وأن تكون مسلماً بسياستك ومسلماً باقتصادك ومسلماً بإعلامك أن تكون مسلماً لله عز وجل في كل شيء إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أيها المسلمون أيها المسلم وهذا ما فهمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا فهم الإسلام فقد قال سبحانه وتعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هكذا بدون تردد ولا تلك قال أسلمت لرب العالمين وقد كان مسلما لرب العالمين في كل شيء إذا جاءه الأمر من الله امتزله أمر بذبح ابنه ووحيده وحبيبه وقرة عينه وفلدة كبده فلم يقف أمام تنفيذ أمر الله عز وجل محبة ولده وقرة عينه أخذ السكين وأهوابها على حبه وقرة عينه وولده امتثالا لأمر الله عز وجل وهكذا ربى أهله وأولاده كما حكي عن زوجه هاجر عليها الصلاة والسلام لما أخذها هي وابنها وتركهم في واد لا انيس فيه ولا جليس تركهم في مكة وولى عنهم ولحقته هاجر وقالت الى من تتركنا في هذا الوادي إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا انيس فيه ولا شيء ثم قالت الا الله امرك بهذا قال نعم قالت فان الله سبحانه وتعالى لا يضيعنا ثم انصرفت ورجعت هذا هو الإسلام أيها الاحباب بهذا تكون صادقا في انتمائك للإسلام وهذا ما كان عليه الأنبياء جميعا والمرسلون عليهم الصلاة والسلام كما حكى الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام قال تبتو إليك قال سبحانك تبتو إليك وأنا أول المؤمنين وهكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر من الله امتتل وطبق ما أمر به فلا تردد ولا تلكء أمره الله عز وجل بقوله قم الليل إلا قليلا فقام الليل إلا قليلا حتى تفطرت أقدامه صلوات الله وسلامه عليه وجاءه الأمر من الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فقام يبلغ رسالة الله متحملا في ذلك ما لا تتحمله الجبال الراسيات وجاءه الأمر من الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فجاهد في الله حق جهاده وهكذا كان أصحابه عليهم الصلاة والسلام كانوا صادقين في انتمائهم للاسلام امتثلون أمر الله عز وجل في كل شيء لا يقفوا, لا يقفوا أمامهم دون امتثال أمر الله عزيز ولا حبيب ولا طمع ولا خوف ولا وجل بل يصدعون بأمر الله ويمتثلون ما أمر الله سبحانه لما نزل قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فجاو لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا على الركب كاشف الرؤوس قالوا يا رسول الله لئن أوخذنا بما تخفي أنفسنا هلكنا فقال صلى الله عليه وسلم او كما قالت بنو اسرائيل لا تقولوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فقالوا سمعنا واطعنا أفرانك ربنا واليك المصير فقال الله عز وجل آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ولما نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قام الصحابة رضي الله عنهم حتى تشققت وتفطرت عراقيبهم فأنزل الله عز وجل عليهم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولما نزل قوله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن البر حتى تنفقوا مما تحبون تسابق الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا الى الذهاب بالمال والنفقه فبالصحيحين عن أبي طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه أنه كان من اكثر الانصار مالا وكان احب امواله اليه برحه وكانت حديقه مستقبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت الآية جاء أبو طلحة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن احب إلي أموال إلي برحا وإني جعلتها صدقة لله أرجو ذكرها وأجرها وبرها عند الله فقال النبي فما لا أن أضعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح أرى ان تجعلها في الأقربين فجعلها في الأقربين رضي الله عنه وأرضاه ولما نزل قوله تعالى في تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا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 وكان بعضهم يشرب الخمر قبل أن يعلموا بتحريمها في الصحيحين وغيرهما عن انس قال كنت اسقي ابا طلحه وبعض الصحابه كنت اسقيهم الخمر فسمعنا مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر قد حرمت قال فاراق الكؤوس ولما تبلغ افواههم وفي روايه وفي أنه ابن جرير انه قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى اهرقنا الشراب وكسرنا الجرار رضي الله عنهم وارضاهم ولما نزل قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وحرم الصيد على المحرم وخرج الصحابة عام الحديبيه محرمين وكانوا جياعا غمر البطون خماص الاجواف خماص الأجواب خرجوا جياعا من الفقر والحاجة من الفقر والفاقة والحاجة فابتلاهم الله عز وجل بالصيد السمين فكان القطى يأتي إليهم فيقعوا على أسنة رماحهم وعلى أكتافهم وكانت الأرانب والضباء تتخلل قوائم أفراسهم ونجائبهم فما أخذوا منه سرا ولا علانية ليبلونكم الله بشيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فما خاتلوا ولا خانوا واستجابوا لأمر الله وذلك عكس بني إسرائيل الذين لما حرم الله عليهم الصيد في السبت تحايلوا وأتوا, وأتوا بشباكهم ونصبوها يوم الجمعة حتى تصيد يوم السب ثم أخذوها أوفر ما تكون صيدا يوم الأحد يخادعون الله كما يخادعون الصبية كما قال ايوب استختياني عليه رحمة الله ورضوانه ولما, ولما قرأ أبو طلحة وكان شيخا كبيرا لما قرأ قوله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله قال لأبنائه يا أبنائي ما أرى الله سبحانه وتعالى إلا ندبنا شبانا وشيبا وخفافا وثقالا فجهزوني لاغزو في سبيل الله فقال له ابناؤه يا أبانا لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي وغزوت مع أبي بكر حتى مات وغزوت مع عمر حتى مات وأنت الآن شيخ كبير دعنا نغزو عنك فقال لا والله ما أرى الله إلا قد ندبنا خفافا وثقالا فجهزوني فجهزوه وركب البحر فمات غازيا في البحر ولم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام قال الراوي فلم تتغير له رائحة وهكذا الشهيد رضي الله عنه وارضاه ولما نزل قوله تعالى ولما نزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجه وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قالت أم سلمة كما جاء عند أبي عبد الرزاق عند عبد الرزاق وغيره قالت أم سلمة رحم الله نساء الأنصار كأنهن الغربان من الحياء وقد لبسن السواد لا يعرفهن أحد امتثالا لامر الله عز وجل يخفين أطراف البنان من التقى ويخرجن وسط الليل معتجراتي رضي الله عنهن وأرضاهم وهكذا كان صحابة رسول الله هكذا فهم الاسلام هكذا فهم الانتماء للإسلام لا يتخيرون في أمر الله لا يتخيرون في وحي الله وامتثلون ما جاء عن الله صابرين محتسبين مبادرين متنافسين إلى البر والتقوى مسارعين إلى جنات الله ورضوانه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس إلى رب, إلى رب العزة سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة ورجع إلى مكة في ليلة واحدة فلما اصبح اكبر المشركين فضحكوا حتى استلقوا على قفاهم على اغبيتهم ثم قالوا اين ابو قحافه اليوم يبدو زيه صاحبك فلما جاء ابو بكر قالوا أما سمعت ما قال صاحبه قال وما قال قال قالوا يزعم انه ذهب الى بيت المقدس وعرج الى السماء ورجع الى مكه قبل ان يبرد فراشه قال او قال قالوا نعم قال فقد صدق ومنهم ومن هنا سمي الصديق قال تعالى والذي جاء الصديق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين وفي الصحيح وغيره أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يعلم بتحريم الذهب على الرجال وفي يده خاتم ذهب فقام غضب صلى الله عليه وسلم وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فنزع الصحابي رضي الله عنه نزع الحاتم وطرحه على الأرض استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقيل للرجل لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قيل خذ خاتمك فبعه فانت به قال لا والله لا اخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدقه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغرضي ايها الاحباب من سياق هذه النماذج ان نقتدي ونتاسى بهؤلاء الابطال الذين فهموا معنى الانتماء للاسلام الذين فهموا ان الاسلام ليست كلمه تلاك باللسان ولا تردد بالافواه ولا يساجر بها في المحافل والمؤتمرات فهم أن الإسلام قول وعمل واعتقاد اعتقاد بالقلب اسلام بالقلب وعمل بالجوارح وتطبيق في السلوك والإعلام وغير ذلك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشكره ولا أكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون إخوة الإسلام إن معنى انتمائك للإسلام من معنى انتمائك للإسلام أن تبذل للإسلام وأن يكون همك انتصار الإسلام وعزه الإسلام وأن لا تبخل على الإسلام بشيء لا بمال ولا بجاه ولا بمنصب ولا بمكان ولا بحياة ولا بروح ولا بدم أن تبذل للاسلام وتقدم وتضحي للإسلام ليعتز الإسلام وينتصر الإسلام. كما قدم نبي الإسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا هو معنى انتمائك للإسلام أن تشقى ليعتز الإسلام وتتعب لينتصر الإسلام وتبذل دمك في سبيل الله ومالك في سبيل الله ورضوانه كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكما كان قبلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام استجابوا لامر الله وبادروا بالصدقة والتضحيه والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله لما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم لما ندب الصحابة للجهاد للجهاد بالمال في غزوة تبوك وفي تجهيز جيش العسرة تسابق الصحابة رضي الله عنهم فجاء عثمان بعفان بخمسمائة بعير محملة بأقتابها واحلاسها صدقة لله وجهادا في سبيل الله واتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله في سبيل الله فقال ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم نصف مالي واتى أبو بكر بماله كله فقال ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله وخرجوا يجاهدون ويبذلون أرواحهم ومهجهم في سبيل الله لما دعا داع الجهاد في سبيل الله حي على الجهاد يا خيل الله اركبي وأبشري خرج حمضلة بن أبي عامر شاب من شباب الصحابة رضي الله عنهم وكلهم كانوا بهذه المتابة وكان ليلة عرسه من أجمل فتيات المدينة جميلة بنت عبد الله بن عبيد فلما سمع منادي الجهاد خرج قبل أن يغتسل من الجنابة خشية أن يفوته قطار الجهاد والشهادة بسبيل الله فقاتل حتى قتل شهيدا فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم متعجبا وقال انظروا ماذا فعل صاحبكم فوالله لقد رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض فلما سألوا عنه وجدوا أنه قد خرج جنبا قبل أن يغتسل من جماعه ليلة عرسه وزواجه رضي الله عنه وارضاه ومثله وأمثاله كثير في الصحابة وسلف الإسلام والمجددين والمصلحين هذا هو معنى انتمائك للإسلام يا عبد الله أما ان تتمنى الاماني وتدعو لانتصر أن الإسلام وأنت شاح بمالك جالس بين أهلك وأحبابك لا تضحي بجاهك ولا بمالك تتقلب بين أعطاف النعيم وتتمنى أن ينتصر الإسلام فتلك اماني والأماني رؤوس أموال المفاليث والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أيها المسلمون وأنتم تسمعون أخبار السلف رضي الله عنهم في استجابتهم وامتثالهم لأمر الله وسرعة مبادرتهم لما يأمرهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي فهمهم للإسلام أنه امتثال واستسلام كما قال الإمام الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وأنتم تسمعون هذه النماذج أيها المسلمون كم تؤمرون وكم تذكرون كم نذكر بالصلاة وكثير منا يتكاسل عن صلوات الجماعات يتكاسل عن صلاة الفجر ولا يشهد أكثرها أكثر أيام الأسبوع مع المسلمين كم نذكر بالربا ونخوف من مغبته وعاقبته وكثير منا لا زال مفرا على حرب الله والتعامل بالربا لينال نعمه الله وغضبه وسخطه وحربه في الدنيا وعذابه في الآخرة والعياذ بالله أيها المسلمون كم نذكر بالله وكم تتلى علينا الآيات وكم تقرأ واسمعنا الأحاديث وكم تعرض علينا هذه القصص ولا زالت أجهزة الفساد والبلاء في بيوتنا من تلفزة وفديوهات وتسهيلات وصحف ومجلات هابطة لا زالت في بيوتنا يتربى عليها أولادنا وبناتنا ونساؤنا تعمر بيوتنا بأصوات الشياطين وتطرد الملائكة وننال بذلك غضب الله ومقته وسخطه ولعنته ونخون أمانة الله كم نذكر وكم نخوف وكم يتلى علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وكم قد قلنا مرارا وتكرارا والله الذي لا إله غيره إن من ادخل التلفاز والفديوهات الفاسدة إلى بيته فوالله إنه غاش للرعية خائن للأمانة مستحق لغضب الله وسخطه ويخشى أن تحرم عليه الجنة والعياذ بالله افلا نبادر أفلا نسارع كما سرع السلف إلى إخراج هذه الأجزة الفاسدة أصنام العصر وتحطيمها كما حطمها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لازمنا أيها الأحباب كثير منا يتاجر بالفاحشة يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا يؤجر الأغاني ويؤجر لأصحاب الفيديوهات والمجلات وهو يعلم أنهم يسعون في إشاعة الفاحشة وهدم دار المسلمين وهدم الفضيلة ونشر الغذيلة والعياذ بالله كم نذكر بالله ولا زال كثير منا يقر وجود الخدم والسائقين في بيته يخالطون البنات وينفردون بهن كم نذكر بالله كم تتل علينا آيات الله وكثير منا أحضر الخادمات الكافرات أو المسلمات بدون محارم ليخالطنا الشباب والبنين ولتفقد بذلك الأسر والعوائل ايتها المسلمات يا من يصل إليها الحديث مباشرة أو غير ذلك كم, تذك كم تذكرنا بالله كم تتلى عليكن آيات الله بالنهي عن التبرج والسفور وكثير منكن لا زالت على التبرج والسفور وقص الشعور وصبغها الأصباغ المشابهة للكفار والكافرات كثير منكن تخرج متبرجة متبذلة تفتن رجال المسلمين وتسعى في نشر رذيلة وإشاعة الفاحشة بين المسلمين ألا فاتقوا الله ايها المسلمون ألا فتوبوا إلى الله وافهموا الإسلام كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فإنه صحابته رضي الله عنهما رضاهم اللهم اجعلنا مسلمين حقا منقادين صدقا يا رب العالمين صلوا على إمامكم ونبيكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكة ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والآن مع مادة هذا الشريط الثانية أيها المسلمون لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة لنا وللعالمين لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه وما مات حتى بين لنا المحجة وأوضح لنا الحجة حذرنا صلى الله عليه وسلم من فتن تكون في آخر الزمان تتتابع تتابع القطر يرقق بعضها بعضا يهلك فيها كثير من الناس فتن عظيمة كقطع الليل المظلم يبيع المرء فيها دينه بعرض من الدنيا قليل ويصبح القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر بل إن الإنسان المؤمن ليتمنى مع هذه الفتن يتمنى الموتى بدل الحياة ثبت بالصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمرا وجهه فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية, رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وفي الصحيحين أيضا وفي الصحيحين أيضا من حديث وسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطم من آطام المدينة فقال صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم فإني ارى الفتنى خلال بيوتكم كما كوقع القطر أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه وأخرج الإمام, أحمد وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب, ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب قطعا كالليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع فيها قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا أيما الهرج يا رسول الله قال هو القتل أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه ولحاديث في هذا كثيره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن بل أخبر أن الأرض تضيق بما رحبت على المؤمنين لما يرون من الفتن والبلايا ولما يرون من المصائب والنقص في الدين ولما يرون من استعلاء الأسافل ومن ظهور الفسقة ومن ضعف المؤمنين ومن كثرة الشرور ومن قلة المنكرين ومن ظهور المنكر جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني كنت مكانه فيقول يا ليتني كنت مكانه حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني كنت مكانه وفي رواية لما يرى من الفتن نعوذ بالله من الفتن وهذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحدث بل تكثر وتتتابع في آخر الزمان كثيرة وعديدة ومن أعظم هذه الفتن ما يحصل من فتنة الناس في المال وفتح الدنيا عليهم حتى يتنافسوها كما تنافسها من كان قبلهم فتعود عليهم وعلى دينهم بالهلاك والعياد بالله فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما, فتهلكهم فتهلككم كما أهلكتهم أي تهلككم هلاكا ماديا بالسيف أو معنويا وهو هلاك الدين والخلق وذلك أعظم من هلاك السيف والأجسام نعوذ بالله من ذلك كله ومن ذلك أيها المسلمون ومن ذلك فتنة الهرج ووقوع السيف والقتل بين المسلمين ووقوع العداوات والبغضاء بينهم وذلك أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي سمعتم قبل قليل ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل قال القتل ومن ذلك فتنه الادعيه الدعاءات على ابواب جهنم من أصحاب المذاهب الباطلة ومن أصحاب العقائد الفاسدة الذين يدعون الناس إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الذين ينتحلون النحل ويسركون المسالك الباطلة ويدعون إليها صراحة يدعون الناس إليها ليوردوهم جهنم وبئس القرار أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم دعاءات على أبواب جهنم وما أكثرهم في هذا الزمان دعاءات في أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قالوا يا رسول الله صفهم لنا قال صلى الله عليه وسلم نعم هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدجال وعن غيرها من الفتن الكثيرة التي تحدث في آخر الزمان يرقق بعضها بعضا وتضيق فيها الأرض على المسلم بما رحبت نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن أيها المسلمون ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون الفتن ويستعيذون بالله منها ويكفون عنها ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عنها يسألونه عن الشر حتى لا يدركهم ولا يدركوه كما صح بالحديث عن حذيفة بن إعمال رضي الله عنه وأرضاه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وكان يحدث بعضهم بعضا عن الفتن حتى يتعاونوا حتى يتعاونوا على البر والتقوى ويرشد بعضهم بعضا إلى سبيل النجاة والفكاك من هذه الفتن كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جمع الصحابة ذات يوم فقال من سمع منكم النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن فقال بعض الصحابة تعني فتنة الرجل في أهله وماله في أهله وماله فقال لا تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة ولكن من سمعه منكم يحدث عن الفتن التي تموج موج البحر فقال حذيفة رضي الله عنه قلت أنا فقال لله ذرك ماذا سمعته يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن تعرض الفتن على القلوب كالحصير فأي قلب الأشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا فذلك لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود ميربابدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال وحدثته أن بينك وبين الفتنة بابا يوشك ان يكسر قال عمر أكسر الله بالك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قال بل كسر قال وحدثته أن ذلك الباب أن ذلك الباب ال وحدثته أن ذلك الباب هو أن حديثا ليس بالأغاليط أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه أيها المسلمون ما أكثر الفتن في زماننا وما أكثر المحن في وقتنا فتن كقطع الليل المظلم تهوي يهوي فيها كثير من الناس في جهنم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل نعوذ بالله من هذه الفتن واعلموا أيها المسلمون أن من أشد الفتن ومن أعظمها فتكا لدين المرء وخلقه وفتكا بالمسلمين ما يحصل من فتنة السيف ومن فتنة الهرج والقتل بين المسلمين فتلك والله فتنه عمياء بكماء صماء لا يتمناها ولا يريدها ولا يودها إلا من كان في قلبه مرض حري بالمسلم وجدير به في وسط هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض وفي وسط هذه الفتن والمحن أن يتلمس طريق السلامه واسباب النجاة من هذه الفتن والاسباب قد بينها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن اعظم أسباب النجات من الفتن من النجات من الايمان بالله واليوم الآخر والتمسك بدين الله وكثره العباده كثره الصوم والصلاه والصدقه كما جاء ذلكم على لسان رسولكم صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الذي ذكرته آنفا قال الفتنه التي تكفرها الصلاة والصوم والصدقه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره أنه قال صلوات الله وسلام عليه العابد في الهرج كالمهاجر اليه العابد في الهرج كالمهاجر اليه اي كالمهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي كان قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وأن يدلهم على ما يعلمه شرا لهم ليحذروه ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها وسيكون في آخرها وسيكون في آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فيقول المؤمن هذه ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه ثم تنكشف فمن اراد أن يزحزح عن النار وان يدخل الجنه فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولياتي الى الناس ما يحب ان ياتوا اليه او كما قال صلوات الله وسلامه عليه ومن اسباب النجات من الفتن ومن اسباب الخروج منها ايها المسلمون كثره الدعاء ينبغي على المسلم أن يسأل الله من قلبه أن يجنبه الفتن والسبلها وطرق وطرقها وأهلها وأن يسأله العافية منها وأن يسأله أن يعصم منها يده ولسانه وقلبه وفكره وعقله ولذلكم كان من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته في آخر كل صلاته بعد كل تشهد فيقول اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في كل صلاة عبتها إلا لأنه يعلم أن الفتنة قريبة من الإنسان قد يراه المرء بعيدة قد يراه الإنسان بعيدة وهي في الحقيقة قريبة وقريبة ما بينها وبين الإنسان إلا كلمة يتلفظ بها فيهوي في جهنم سبعين خريفا والعياذ بالله وما بين الإنسان وبينها إلا أن يخرج من بيته فيشارك في فتنه يكتب له بها الشقاء إلى يوم يلقى الله والعياذ بالله فليحذر المسلم الفتن وليستعذ بالله منها فإن المسلم يحذر الفتن ويهرب عنها والمنافق يحذر إليه يهرب إليها البحث عن الفتنة من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين ولهذا أخبرنا عز وجل عنهم بقوله كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها وقال عز وجل يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم وقال سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقال صلى الله عليه وسلم فأي قلب أم أنكرها فأي قلب أشربها وهو قلب المنافق فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين الحديث كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحذرون من الفتن وكانوا يتعودون بالله منها وكانوا يسألون الله أن يعصمهم منها قولا وفعلا واعتقادا أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن نلقى الله غير متورطين بفتنه وأن نلقى الله لم تتلطخ بدم امرئ مسلم ونسأل الله العافية والمعافاة من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وأجأكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ما يغفر لكم إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده سبحانه وأشكره وأذكره ولا أككره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين قاموا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون اعلموا أن من أهم وأعظم أسباب النجاة من الفتن الإقبال على العلم العلم الشرعي العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك بإذن الله خير عاصم للمرء من الفتن ذلكم أن الله عز وجل بين لنا كل خير وحذرنا من كل شر وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بين لنا الفتن وحذرنا منها فمن رام, السلامة منها فمن رام السلامة منها فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهل, فينهل منهما ويرد إليه إليهما ويصدر ويأخذ عنهما في كل ما يفعل ويذر على المسلم أن يسأل أهل العلم أهل الذكر فإن في ذلك بإذن الله السلامة والعافية من الفتن ولا يلتفت إلى طنطنة وجعجعه خفاف الأحلام من أغيلمة الصحافات والمجلات الذين يتكلمون في هذه الفتن ويهرفون بما لا يعرفون ويطنطنون بما لا يدرون فذلك لا يزيده إلا وقوعا في الفتنة والعياذ بالله واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلم هو سبيل النجاة من الفتن كلها ففتنة القبر مثلا. وهي سؤال الإنسان عن دينه وعن نبيه وعن ربه لا ينجو الإنسان منها ولا ينجح إلا بالعلم الصحيح إلا بالعلم الشرعي الصحيح وهكذا فتنة المال حتى يعرف الإنسان ما يأخذ وما يترك ويعرف الإنسان الحلال من الحرام وما يرضي الله عز وجل وما يسخطه وكذلك فتنة النساء التي هي أعظم فتنة تركها الرسول صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الصحيح لا ينجو الإنسان منها إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكذلك فتنه المسيح الدجال لا ينجو منها إلا بالاعتصام بكتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ اوائل سورة الكهف كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فتنه الأئمة المضلين الدعاة على أبواب جهنم لا يعصم الإنسان من الوقوع فيها إلا العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في حبائلهم ولا يسقط في فخاخهم ولا ينخدع بدعاياتهم واسمعوا إلى ما جاء في الحديث أو الأثر الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعا او موقوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتن إنها ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله قال كتاب الله فيه نبو ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى العزة بغيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألس ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه دعا إلى هدى مستقيم أو كما جاء بالحديث أو الأثر ومن أسباب النجاة والسلامة من الفتنة فروب الإنسان منها فينبغي على المسلم في أوقات الفتن أن يلتبت إلى خاصته نفسه وأن يدع العام حتى لا يقع في الفتن ولا يشارك فيها لا بقول ولا بفعل لا بقول ولا بفعل يحمد الله الذي عافاه من الفتنه بيده ويسال الله ان يعافيه من الوقوع فيها بلسانه كما جاء في الاثر عن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل فساله عن الفتنه التي وقعت بين الصحابه فقال له الحسن البصري تلك فتنه طهر الله منها ايدينا فلنطهر منها السنتنا فعلى المسلم أن يهرب من الفتن وأن يترك سبلها وطرقها ان كان ذا رأي سديد وإن كان عنده علم نافع فعليه أن يشارك بما ينفع المسلمين وما يطفئ الفتنة وما يقتلها ويدافع أعداء الله ويكون مع جماعة المسلمين ويسعى إلى جمع كلمة المسلمين وإن لم يكن من أهل العلم والرأي فلا يحل له أن يشارك في الفتنه حتى لا يقع فيها فإن ذلك خير عاصم له كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين من حديث أبي موسى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن إنها ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والما والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف ومن استعاذ ومن استعاذ بالله اعاله الله وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتن إنها ستكون فتن فيها القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فقطعوا أوتاركم وكسروا قسيكم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بل جاء في أبي داوود من حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن ثم ستكون فتن المضجع فيها خير من القاعد والقائم والقاعد خير من القائم والقائم خير, خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال من كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه قالوا يا رسول الله فمن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال صلى الله عليه وسلم فليعمد فليأخذ سيفه ثم ليعمد إلى حره فليضرب بها سيفه ثم لينجم استطاع النجاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء ماذا تصنع قال قلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم فأغلق فأدخل بيتك واغلق عليك بابك فقال يا رسول الله فإن لم أترك فقال أنت ممن أنت منهم فكن منهم قال فإن أخذت سيفي فقال صلى الله عليه وسلم إذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف فألقي بطرف رداءك على وجهك فألقي بطرف ردائك على وجهك حتى يبوأ اسمك وإثمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم ذلكم أيها الأحباب علمتم أن المسلم لا يجوز له أن يشارك في الفتن إلا إن كان ذا علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو يأخذ من العلماء فيشارك برأي سديد وعلم نافع أما ان يتكلم بهواه فلا يحل له حتى لا يقع في الفتن بل الواجب عليه أن يعتزل الفتن وأن يهرب منها من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وقد بينت لكم منهج اهل السنه والجماعه اذا الفتنه لاني وجدت كثيرا من الناس يتكلمون في الصحف وللاسف ان كلمتهم مسموعه عند كثير من الناس من بعض اصحاب المناصب الذين ابعدوا من هذه الذين أبعدوا كلمتهم مسموعه عند كثير من الناس يتكلموا فيها كلاما عجيبا بل ويسخر بالبعض العلماء ويهزئ بهم كل ذلك في الصحف والمجلات ويتكلم كلاما عجيبا لا يعرف إلا من كلام الفلاسفة والمناطق وأسياده الذين أخذ العلم عنهم فلا بد والحالة هذه أن يبين للناس المنهج الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلمز هذا القائل يلمز بعض العلماء ويقول يقول أحدهم إذا وقعت الفتنة فادخل بيتك وأغلق عليك بابك سبحان الله من القائل لهذا؟ القائل لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنكر ذلك أو سخر به او استهزأ فهو خارج عن الإسلام مرتد من الإيمان مرتد بعد الإيمان بريء من الله ورسوله وجماعة المؤمنين وقال هذا القائل وقال هذا القائل في بعض الصحب عجبا لهؤلاء المتدينين يتكلم أحدهم في السياسة وهو لا يعرفها قال ونصيحتي لهم ألا يتورطوا في السياسة حتى لا يغرقوا في بحارها وهم لا يجدون السباحة فأقول لهذا القائل عجبا لك ألست بالأمس القريب تتكلم عن الدين وعن المسائل الشرعية فتعلل وتدلل وتؤصل وتقول كذا وكذا وتقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ما الذي دخلك بعلوم الشريعة ولماذا خذت بحار علوم الشريعه وأنت لست من أهلها وكيف تنكر على أهل الدين وأهل العلم أن يتكلموا في السياسة وهم أهلها و... وهم أهلها بحق وحقيقة لأن الدين لأن السياسة من الدين والدي والدين, والدين من, لأن من الدين ومن زعم أن السياسة منفصلة عن الدين فهو علماني ليس من المؤمنين في شيء وقال هذا القائل إن الهدف هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأمور هدفهم الطمع وهدفهم البحث عن الشهرة من خلال ترويج عشيرة الكاسيت فأقول له. ما عمدوا إلى هذا إلا وللأسف الشديد لما أغلقت الصعف والمجلات أبوابها عن كلمة الحق وفتحت أبوابها لأمثالك ولهؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون واتهم هؤلاء بالقصور واتهم العلماء بالقصور واتهمهم أيضا ولمزهم بالجبن وقال إنهم يتكلمون وهم بعيدون عن الجبهه فأقول حري إن الأحرى والاجدر بالجبن من يتكلم من خلف الأسوار عبر الصحب والمجلات أما أولئك الذين يواجهون الناس ويصدعون بكلمه الحق ويعانون ما يعانون ويتعرضون لما يتعرضون له فهم والله أهل الشجاعة وأهل الدين وأهل الشجاعة ولا يضرهم كلامك شيئا فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية أيها المسلمون لا تغتروا بكلام هؤلاء ولا تنخدعوا بكلامهم واعملوا كما وجهكم الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون إن زمان الفتنة زمان شر وزمان خطير على المسلم أن يحذر الفتنة وأن يحذر أهلها الذين هم دعاة على ابواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها فاسألوا الله أن يعصم السنتنا من الفتن وأن يعصم قلوبنا وايدينا إنه سميع قريب صلوا على إمامكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم فقد أمركم الله بذلك فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم فصل علي صلاة واحدة